بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموطده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده